يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله مقارا وقد خلقكم أطبارا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 وقالوا لا تذر آلها تكم ولا تذر ود و لا شواع و لا يوسب يعقوب نصرى وقد أضل كثيرا ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغلقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا